هذا فعل الزهراء لم تبين وجهه اذا ثبتت هذه الالفاظ فنقول ان هذا الفعل لا نعلم وجهه الا من قبل المعصوم ولم يردنا بيان من المعصوم في وجه هذا القول لماذا قالت هل لاجل ان تبين شده المصاد أو لأجل أن تفسح المجال لأمير المؤمنين لعلمها بوجود من يسمع الخطاب فتفتح المجال لأمير المؤمنين حيث إنه لم يتجرأ على سؤاله سائل ولم يختلج في بال أحد من أصحابه أن يتجرأ ان يستفسر او يتعجب امامه صلوات الله و سلامه عليه من فعله ليبين لهم الامام سبب هذا الصبر والتحمل لعنها لاجل انها رات انه لم يتجرأ احد من اصحاب الامام علي عليه السلام عن السؤال عن سر كل هذا التحمل وكل هذا الصبر فهي بادرت بهذا السؤال وبهذه اللهجه حتى تكون اوقع في نفس السائل حتى لا تغيب عن باله حتى يحفظها وينقلها لل للناس لعل هذا هو السبب خصوصا ان بعض المؤمنين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله قد وقع في انفسهم شيء من صبر امير المؤمنين عليه السلام فقد رويا ان عمار حاص حيصه وروي ان سلمان حاص حيصه ومنقاد رحمه الله هو الذي كان يسير القهقر ووجهه الى وجه علي عليه السلام ويده على سيفه واذا كان مثل عمار او سلمان وهم الذين بلغوا من الكمال ما بلغوا اذا كان قد وصل بهم بهم الامر الى هذا فحري بالزهراء عليها السلام ومن المتوقع منها حيث انها رات انه لم يبادر احد بسؤال امير المؤمنين عليه السلام عن سر كل هذا الصبر ام تفتح له مجالا للبيان فهذا نظير استدعاء البيان فلعل الوجه في ذلك هو استدعاء البيان يعني تريد منه ان يبين لمن يسمع الحوار ان تبين ان يبين عليه السلام سبب صبره فانهم قد وقعت او قد اخذتهم الدهشه من صبره واخذوا يرتابون في الامر كل هذا الصبر لماذا لكنهم لا يتجرؤون على امير المؤمنين عليه السلام ان يعترضوا عليه الذين دفعوا حق امير المؤمنين عليه السلام هم الذين جرؤوا الناس على اهل البيت والا فان الناس ما كانوا يتجرؤون وقد بلغت الجراه للاسف حتى عند بعض الشيعة المخلصين فقد روي عن سليمان بن صرد الخزاعي وكان رجل عظيم روي عنه انه قال كلمه جريئه للامام الحسن عليه السلام لما وقع الصلح بينه وبين معاويه وما كان الناس يجرؤون وعائشه كما في صحيح البخاري تروي هذه الحاله عند الناس تقول وكان لعلي وجه عند الناس في حياة فاطمة كان الناس يهابون عليا يعني لا يتجرؤون على الاعتراض عليه لا يتجرؤون على مناقشته فلما توفيت فاطمة ورأى علي مناقشته أو تغير الناس كذا إلى أن تقول فالتمس مصالحة أبي بكر يعني عائشة تقول إن علي ما كان في صدد مصالحة أبي بكر ولو أن أبا بكر أرسل إلى علي ما يرسل فإن علي ما كان لي صالحه لولا أن علي قد رأى أن الناس قد تغيرت وجوههم معه فاذا كان الحال كذلك واذا كان الناس يهابون الاعتراض على عليا ويبقى في نفوسهم من الشك والشكوهات ما يبقى فيناسب ان تتصدى فاطمه الزهراء عليها السلام لاستجلاء البيان من علي عليه السلام اي تبعثه وتدفعه على بيان سر موقفه هذا وجه محتمل علميا واما سر فعلها فانها ادرا بما فعلت اذا ثبت هذا القول عنها فنحن نقول انها اعلم بما تقول وادرى بما تلفظ وما تصنع